ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر ما من اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ Komisarzu! عَلَى الْعَرْشِ مَا Komisarzu! مِنْ دُونِهِ من ولي ولا افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره فَسَنَتِم مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السماء والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا ا اذا ضللنا في الارض لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 وَذُوقُ عذابَ الخُلدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا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 يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا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 Słyszymy o tym, co dzieje się w tej chwili. Słyszymy o tym, وَقِيلَ لَهُمْ ذُو كُوَاعْذَابَ النَّارِ الَّذِي كُتَبَ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَا مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِن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 وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدؤون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا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 5. mówiąc, Hoy Franców nie dale광시wy zgodnie z nią ci w resolubie się wysokinda